117. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 118. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي 119. وأيدك بنصره وبالمؤمنين 110. وألف بين قلوبهم 111. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن 119. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 110. يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن من 122. وإنكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 123. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 124. الآن خف 119. ففف الله عنكم أَنَّ أن فيكم ضعفا 110. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 111. وإن يكن منكم ألف 122. بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض 124. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 112. عَزِيزٌ عزيز حكيم 113. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 114. فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا 112. إن فِي الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن 112. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 113. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 119. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 110. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وَإِنِ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 110. والله بما تعملون بصير 111. والذين كفروا بعضهم 119. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير 110. والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 119. لهم مغفرة ورزق كريم 110. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 111. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كِتَابَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم.